الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, سي... أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يهده فلا له وأشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشر أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فاليوم سيكون درسنا حول <متحدث> <سؤال> بسم الله عز وجل الصمد حول بسم الله تبارك وتعالى الصمد يقول المصنف رحمه الله أو حفظه الله ورحمه رحمة الله وإياه جميعا أحيان وعماه وقد ورد هذا الاسم في شورة الإخلاص أي الصمد قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وهو الأهد قدم إخواني شرح يعني هذه السورة المباركة وهي السورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدي بثوث القرآن كذلك سبق أن تكلمت بهذا الأمر وأذكر أن يعني من جملة الأسئلة التي سألت فيها يعني شيخ رحمه الله عن من يكرر براءة قلوه الله الله أحد أكثر من عشر مرات من بابنا الله له يعني قصرا في الجنة الحديث الذي أخذناه في الدرس السابع إذا تذكرتم إذا يعني كنتم ذكرنا أيام أن الواحد الأح ذكرنا يعني هذا الحديث في فضل سورة الإخلاص ف. قول والله الواحد من قرأ الله حتى يحتم من عشر مرات بن الله له قصر في الجنة فسألت عن قراءة يعني أكثر من هذا العدد يعني كرر هذا حتى تبنى له القصص فقال سواء كان قراءة يعني هذه العشرات هذه أو الثلاثات لأنه ذق قراء ثلاثة وكان قرأه القرآن شريطة ألا يشغله ذلك عن قراءة عن يعني قراءة وتلاوة صار قرآن كريم. تدبر. يعني إنه ما يعني ما يمشي عن قراءة سور أخرى. يعني يمكن الواحد إنه قرأ القرآن كل يوم بس قرأت ثلاث مرات هي كل يوم ختم القرآن عشان. جميل جميل هذا هذا معنى عن النصائح. جميل عليه. والقضية, والقضية الثانية إنه هذا شيء جميل هذا من جانب والجانب الآخر إنه ما يصير معظم الوقت يعني كله في قراءة قل الله واحد وتكرارها وينصرف مثلا عن إيه عن السور الأخرى. في قراءتها وتلاوتها و... والتدبر معانيها والعمل بمقتباها يعني التقرب العجل بتلاوة القرآن كله يعني كلام جميل وهي السورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه هل يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا وطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن الله الواحد الصمد ثلث القرآن الصمد معناه السيد العظيم الذي قد كون في علمه يعني العلماء قالوا عدة معان، أيها الأخوة، لحب في معنى كلمة الصمت. بعض المعاني صحيحة، معاني كلها صحيحة. الص السيد العظيم الذي قد كمل أو كمل في علم يجوز طرفاً، وحكمته يعني كمل في العلم والحكمة والحلم والقدرة والعزة والعظمة وجميع الصفات. في كل هذه الصفات في كل صفات يعني فهواصع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات يعني صمدت إليه واستعانت به وتوجهت إليه وقصدته قصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية تقصده عند يعني الصمد تقصد الله عز وجل وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه ايه وتتضرع إليه وتطلب منه ف هذا هو المراد من إيه من يعني من كلمة الصمد تلجأ إليه وتقصده في إصلاح أمورها الدينية والدنيوية تقصده عند النوائب عند المزعجات تضرع إليه إذا أصابت الشدائد والكروبات عليكم السلام وتستغيث به إذا مسكت المصاعب والمشقات لأنها تعلم أن عنده حاجاته ولديه تفريج كروباتها لكمال علمه وسعة أو سعة يجوز الوجهان سعة وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطته يعني تصمد إليه الخلائق لأنه كامل في علمه حكمته في قدرته في عزته في عرمته في جميع الصفات ولأنه ليس لها إلا هو سبحانه وتعالى فهو الملجأ وهو المفزع سبحانه وتعالى تلجأ إليه في الشدائد والمهمات والمشقات والحوادث والكروبات فليس لها إلا هو سبحانه وتعالى رابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يعني ابن جرير ساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد السيد الذي قد كمن في سؤدته سؤد أو سؤدد يجوز الوجهان في سؤدته يعني سيادته الصمد من سادة يسود من السيادة يعني في السيادة يعني والشريف الذي قد كمن في شرفه والعظيم الذي قد كمن في عرمته والحليم الذي قد كمن في حلمه والغني الذي قد كمن في غناه والجباق الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى وهذه صفته لا تنبغي إلا له هذه يعني من معاني الصمت الذي قد كمل في سيادته في الشرف في العلمة في الحلم في الغنى، في الجبروت في العلم في القوة في الحكمة في القدرة قد يكون عند الإنسان حكمة لكن معنى الصدد هو ايه؟ أن يكون كاملا في حكمته و هلأ أنا وأنت عندنا قوة لكن نظل الصمد تختري الكمال في القوة كمال في العلم كمال في الحلم إنسان قد يكون عنده يعني شيء من حلم لكن ممكن لو استفز واستثير تخرج منه أشكال وألوان الإنسان قد يكون هو قد يكون سلطانا أو حاكما تكون عنده قوة ف... ولكن قد يموت وإن راح ذهبت هذه القوة أين ذهبت هذه القوة لكن الله عز وجل الحي لا يموت كان في قوته في قهره سبحانه وتعالى وهو يفيد أن هذا ليس أن, أن هذا الاسم العظيم من جملة أسماء الله عز وجل الحسنى الدالة على عدة صفات لا على معنى مفرد ففيه الدلالة على كثرة صفات الله تعالى وعظمتها وكمالها كما قلنا الكامل في السعدة الكامل في العلم الكامل في الحلم الكامل في الهوة الكامل في القهر إلى قال ابن القيم رحمه الله الصمد السيد الذي قد كمل أو كمل في سودته ولهذا كانت في العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثر الصفات المحمودة في المسمبة قال شاعرهم ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بني مسعود وبالسيد الصمد لأن العرب كانت تستعمل هذه الكلمات المميزين للأشراح لكثرة الصفات المحمودة يعني لنجباء منهم عندهم يعني حقيقة بعض الصفات التي لا توجد في غيرهم تميز بهذه الأمور القلوب هذا يعني الصمت العادة كثرة لكن قلنا ما هو يعني معنى كلمة الصمد فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرغبة وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له الصمد من معاني الصمد ان تصمد إليه القلوب وتصمد إليه الخلاع من الرهبة والرهبة ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الصمد الذي قد كمن سؤده فهو العالم الذي قد كمل علمه القادر الذي جاي لحظة من التكرار حقيقة لأنه هذا بترصح وما تكرر تقرر أيها الأخوة الأحبة القادر الذي كملت قدرة الحكيم الذي كمل حكمه الرحيم الذي كملت رحمته الجوان الذي كمل جوده هذه معاني الصمد تذكر أي اسم أو أي صفة ضع قبلها كمال هذه الصفة وبيّن رحمه الله هنا لعل الكلام يرجع منه ابن القيم قبل كلام يرجع ابن القيم وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما ثم يقول وبيّن أي ابن القيم رحمه الله أن اشتقاقه اشتقاق لاش كلمة الصمد يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد فولد الذي اجتمع القصد رحمه يعني نقول صمدت إليه الخلائق يعني قصدته. اجتمع القصد نحوه، واجتمع فيه صفات السؤدد وهذا أصله في اللغة والعرض تسمي أشرفها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه. يقول ولأجل ذا لأجل هذا يعني تنوعت لبارات السلف في تفسير هذا الاسم فمنهم من قال الصمد هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرف أنا علمنا في الأعزاء الشعبية العلمية يقولوا صامد إنه إيش؟ ما يعني ما ميل يرجوف يعني آه صامد غير المتفرق قطعة هيا صامدة قال في بعض الأجهزة قال أنا صامد ومنه كلمة صامد بمعنى بات إنه ما تزعزع ما تخلخل يعني إيه؟ من قال الصاد والذي عيس بأجوفه ولا يأكل ولا يشرب هذا صحيح ومنهم من قال هو الذي يعني يصمد الخلاء إليه في حوائجهم ومسائلهم ومنهم من قال هو الذي لا يخرج منه شيء صامد لا يخرج منه شيء الآن يعني من ناحية لغوية تقول هذه صامت إذا لا يخرج المؤمن هنا لو كان في خلل ولا في خرق ولا في كذا يخرج من هذا الشيء قال الصمت الذي لا يخرج من الله الصمت لم يرد ولم يورد هذه كذلك يعني من بعد يعني ذكر الخاص بعض العام وأحيان يذكر العام الخاص بعض العام والعام بعض الخاص وزير تبيان وزير تفسير إنه الصمد لا خرج منه شيء فلم يرد ولم, يرد ولم يرد ولم يرد يعني لا خرج منه معين من الأعيان لا خرج معين من الأعيان فلا يرد ومنه من قال هو السيد الذي انتهى سؤدده يعني بلغ نهاية ما يكون من إيه من السؤدد يعني السيادون من المقال الذي لا أحد فوقه لا أحد فوقه إذا كان الكمال بالقوة والكمال بالقدرة والكمال بالعلم لا أحد فوقه لأنه ما دونه وما سوى نقص في العلم نقص في الحكمة نقص في القدرة نقص في أي صفة من الصفة في السمع في البصر في الحياة إلى وقد أورد جميع وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري عليه السلام رحمه الله في تفسيره وذكر من قال بها من عامة السلف السلف رحمهم الله وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسير يعني هذه مجموعة مفردات التي ذكرناها وغيرهما من المفسرين وكل ذلك حق لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كما سبق بيان ذلك ليس على معنى واحد ولا معنى مفرد وإنما على جملة أوصاف عديدة تتعلق بالسمع تتعلق بالبصر تتعلق بالقوة تتعلق بالحكمة تتعلق بالحلم تتعلق بالحياة إلى آخرين ولهذا نقل الحافظ بن كثير أن أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في كتاب السنة ابن القبراني بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد أنه قال وكل هذه صحيحة وهي من صفات ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي يصمد إليه في الحوائج والذي انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا, ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه من معاني الصمد كذلك الباقي بعد خلقه لا ممكن بالله أجل عامي فلان صامد ثابت إذن كل مات وامتهى وهو إيه الصمد الباقي بعده وقال البغوي رحمه الله والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل له فعلى هذا يقتضي ألا يكون في, في الوجود الصمد سوى الله عز وجل الا يكون في وجود صمت الا الله, الله سبحانه وتعالى العظيم القادر على كل شيء وان اسم خاص بالله تعالى انفرد به له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بعض الألفاظ تشترك يعني مثلًا يقرف الله الرحيم لكن لا يقرف الله الله ولا يقرف الله الرحمن واضح الرحمن لمن بالله عز وجل رحيم ممكن أن يطلق فلا رحيم لا. لكن لفظ الله اسم الله عز وجل لا يطلق إلا على الله عز كلمة الرحمن على الله عز وجل فحسب لذلك نكون يرى يعني هنا يعني هذا نقل لهذا العلم إنه كلمة الصواب ينفرد بها الله سبحانه وتعالى وأنا كانت العرب يقول إن أنت السيد الصمد يعني نعم لبعض الصفات ولبعض الخصائص لكن الحق والصواب أن هذه الكلمة لا تريق إلا بالله سبحانه وتعالى. لأن كلمة الصمد الكمال في هذه الصفات الكمال في العلم الكلام الكمال في القدرة في القاهر في الحلم في كل هذه الأشياء. يعني صفات في الصفات جميعها وقال الشيخ الشنقية رحمه الله من المعروف في كلام العرب اطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشراء والحاجات وهو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين يعني من قال بأنه المصمت يعني الصمد يعني صامد ولا جوف له بمعنى أنه لا يأكل ولا يشرب فتنزه وتقدس عز وجل عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه تعالى عن ذلك علوم كبير وإذا علم العبد اتصاف ربي بهذا الكمال والجلال وأنه سبحانه لا شيء فوقه ولا شيء يعجزه وأنه سبحانه مفزع الخلاق وملجأه يعني تفزع إليه وتلجأ إليه وتتضرع إليه ولا من منه إلا إليه سبحانه وتعالى وإليه وحده المفار وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها ورغباتها وجب عليه أن لا يلجأ إلا إليه هذا الثمر إيه؟ يعني من كانت له هذه الصفاة فينبغي أن لا نرجأ إلا إليه وأن لا نطلب إلا منه وأن لا نصرف عبادتنا إلا له وأن لا نستعين إلا به وأن لا نتوكل إلا عليه أمن أم يجيب المضطرة أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر من ألا ليكشف عنكم آآ يا سوء لاهو عند الابترار الإنسان ينسى كل ماش الكبيد ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى أي له مع الله قيما تذكر من الآثار أيوان أخو الأحذاء من الآثار إيمانية اسم الصمت. قالوا معل الصرب متن الذي ليس بئ بي... بجوه لا بجوه له لا يأكل ولا يشرف فالله عز وجل هو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى كنت غير الله أتخذ وليا أتخذ وليا ولي وأستنصر يتولى أموري غير غير الله أتخذ وليا أستعين به على النوائب والحوادث ما هي الصفات على الإله العظيم سبحانه وتعالى قل أيام الله يتخذ وريه فاطر السماوات والأرض خارق السماوات والأرض كيف تلجأ إلى غير الخارق؟ غير الفاطر وهو يطعن ولا يطعم فكل من دونه ما سواه يطعم ويحتاج فقير للطعام والله عز وجل غني عن الطعام بل هو الذي يطعم يعني غيره مبارك. وتعالى. إذن لا تصل من يطعم وصل الذي يطعم لا تصل المفتور المخلوق وصل الفاطر الحارق سبحانه وتعالى وقد رد الله عز وجل على النصارى الذين قالوا بإلهية ليس عليه الصلاة والسلام وإذا أخونا كان يفكر فيها يا كنت تفكر فيها طبعا نحن مش يعني, يعني لا أعلم الغيب ولا كنت أعلم غير استكثرت من الخير إيه بس أردتني أقول إيش يا أخا الوالد كنت الآن بفكر و... لأنه مرة ذكر هذه القصة يعني <تصفيق> ذكر هذه القصة الكلام فلذلك أنا بتكلم قلت لا يا أخونا الوالد يعني فكر في ما ياتي الآن سأقول ماذا يفكر هو ما شاء الله راح يقول لي نعم ما شاء الله الزولين ااا رد الله عز وجل على النصارى الذين قالوا بإلهية عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانت من الصديقين الصديقية أخواني أعلى مرتبة بعد النبوة وهو الصديقية نسأل الله أعطينا الصديقية العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح عليكم السلام الصديقية هي العلم النافع المثمر الذي يثمر ليقيم العمل الصالح عليكم السلام لذلك يعني السعدي العلامة السعد رحمه الله قال فلذلك يعني ليست لم تكن هي من من الأنبياء والرسل عليه السلام لأن اختيار الله عز وجل واستفاءه كان فيه في الرجال فحسب ولكن هذه رتبتة يعني رتبة عالية لا شكل لكن بعض الناس قول عليه السلام اللهم صلي على آل أبي أوفى في تفصيل يعني اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد يعني كما لا فومن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يأكلان الطعام لذلك كان أخونا بالواليد وإيش <تصفيق> اللي في عبارة يقول يعني إنه يعني, يعني فكروا أنتم إنه كان يأكلان الطعام إيش نهاية الطعام هذا يعني يذهبان إلى بيت الخلاء أه؟ هل يعني تقولان ادعاء لوا إنه إلى ويذهب إلى الحمام إذا نعم يعني ما يدق وأنا بذكر ذكرت ومرة قال عبارة قوة الآن ممكن يعني بفكر في العبارة فدلت على أن الإله الحق ينبغي أن يكون مستغنياً عن الطعام عن الطعام والسلام لذلك الله عز وجل من بان التقريع والتوبيخ والتعنيف إيش أنتم تدعوا هذه يعني ألوهية عيسى عليه السلام فيقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام خلاص طالما كان يأكلان الطعام الله عز وجل يطعم ولا يطعم إذا أكل الطعام وبالفعل أكل الطعام هذا في ضعف لأنه في فقر في حاجة حتى إن بعض الناس أحيانا عند الجوع يسلم قوله ما يعني لو جاءه ملحب قاله أكفر أطعمك أكفر قد يكفر وقد لا يؤاخذه الله بهذا يعني لأنه ممكن يعني وقلبه مطمئن بالإيمان ممكن يصبر يوم يومين كذا ماشي سبوع بعدين ربما يقول لك أنا لا أستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسعاه أنا قلبه مطمئن بالإيمان إذن هذا فقير الإنسان يفتقر إلى الطعام ويفتقر إلى الشراب وهو بأمس الحاجة ربما تكون حاجته لدته لي لي لتفريغ الطاع هذا أكثر من إيه من حاجة ثلث والشراب إذا حصل عنده الحصر يعني في في في في بوره ولا في غاطي ولا في كذا يعني طاع ماتوا مصاب كمقيل لبعضهم يعني كان رجل قال ماذا تفعل يعني لو إنه بالفعل أنت في حالة لم يخرج معك. قال يعني أبد الملكي قال إيش هذا اللي توذره أنت من المقابل يعني شربت ما شربت ولا إنك تخرج هذا الشيء أين هم سوء سوء أين هم أدفع مالي حتى أشهر مالي أدفع مالي كله حتى أصلاك نعم نعم فعلى كل حال يعني حاجة الإنسان الماسة إلى بالفعل إخراج هذه الفضلات حاجة أول من الطعام والشراب وحاجة الماء إلى إخراج هذه الأمر هذا فقير كيف تقول عن هذا أنه إلى يعني فلذلك ينبغي على الإنسان حقيقة أن يتعرف من الذي يستحق العبادة الله عز وجل خاطب الإنسان ليقيم عليه الهجة خاطب العقل البشري خاطب هذا العقل وقام عليه بالفعل قام عليه الحجة كذلك قالوا إن معنى الصمد هو الذي لم يرد ولم يولد وهذا حق أيضاً. هذا حق أيضا فالله عز وجل نفى أن يكون له مثير أو نظير أو مكافئ فئات كثيرة هل تعلم له سمية هل تعلم له مثيلا شبيها عدلا هناك كلام كثير حول هذا أخواني؟ يعني من الآثار المسلكية والثمرات الصمد لكن الخلاصة لا يفرد إلا لمن اتصف بصفات الكمال والعظمة يعني نقول الصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه ينبغي على العباد ألا يلجوا إليه قلنا الكمال في القدرة الكمال في العلم يلجأ إلى الكامل في علمه الكامل في قدرته الكامل في قارئ الكامل في سلطانه الكامل في قوته الكامل في يعني بذله وفي عطائه سبحانه وتعالى فمن هنا الله جل يعز ويذل يعطي وهمنا سبحانه وتعالى كامل في سمعه كامل في بصره كامل. انت ترجع الى الضعيف ربما يموت هذا الانسان يعني مرة انسان حصل معه حالث هو بسخ في السيارة لا مات وهو بسخ دون حادث سوق السيارات، لا تروح سوق، قد السيارة فجأة فاتت. ضعف الإنسان، إنسان ضعيف، المخلوق ضعيف، فكيف تلجأ إلى ناقص في السمع، ناقص في البصر، ناقص في القوة، ناقص في الحلم، ناقص في الحكمة، ناقص ناقص ناقص في الغنى، ناقص في القهر، استعم ب. من عنده صفات الكمال في كل هذه الأسماء وهو الصمد هذا معنى الصمد الكمال في كل هذه الأسماء فهو الذي يجب أن يفرد في أن تصمد إليه الخلائق بسبب هذا الكمال في هذه في هذه الصفات وما سواه عنده نقص قد يكون عنده علم عنده نقص في العلم نقص في الحكمة نقص في الحلم نقص في العين نقص في الحياة نقص نقص نقص كل ما يقول نقص في أي سمة من هذه الصفات. فلذلك يلجأ إليه ينبغي أن, أن يفرض الله عز وجل ينبغي العباد أن لا يلجأ إلا إليه ولا يطلب إلا منه فهو سبحانه السيد الصمد الذي لا شيء فوقه بيرير خيره على كل شيء. وفي الحديث إذا سألت فسأله الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة، الأمة، الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، ياه، بشيء لا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وعلم أن الأمة، يعني وأن لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لما يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال سبحانه وإذا سالك عبادي عني فإنني قريب. الصمد الواحد الصمد يقول فإنني قريب. وجيبوا دعوة الداعي إلى دعوة وقال طاووس لعطاء لا تنزل النهاجتك بمن أغلق دونك أبوابه تتصل بيسكر لك الجوار ويسكر الأرض وعيش يعني حتى بمطالبتك الحقوق أنت تطالب حقك أصلا تتصل عليك كما ذكرت لكم يعني يعني مرة عن شخص مثلا يكون في عمان وهو بالجوال يتصل راعه على جديد مبلغ، فهذاك ما يرى طبعا من خلفه بمسافات عدة سيارات كيف الحال كيف والله نريد أن نرى راعه أتولى أنا بالعقبة، شو عقبة؟ فسأله حتى ما حاق أنا بالعقبة يا زملائي أنا بأمان وأنا بالعقبة الآن، آه أنا بالعقبة هو يراه يتهرب الآن من حقي فكيف الآن كيف لهذا أن يعطي يعني من عنده أو أن يتنفل بالعطاء إذا كان هو يتهرب من حقوق العباد فكيف من إسعاف العباد؟ فإذا التوجه إلى الله وأن نصمت إلى الله عز وجل فلا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه سكّل أبوابه مثل واحد يعني كما يقال نزل على الانتخابات ولما نجح وضع كلبين في البيت، آه وضع إيه كلبين مش كلب واحد يعني، فاغلاق الأبواب وجعل عليها الحاجب حتى ما تستطيعه، ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، أنزل حاجتك إيه بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة؟ بل إنه يغضب عليك إذا لم تسأله، آه؟ يغضب عليك، إيه؟ وقال فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إذا داع، وينزل كل يوم إلى السماء الدنيا بذاته الكريمه سبحانه وتعالى، إيه؟ فيقول هل من سائل فأعفيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال أمرك أن تدعوه وضمين أن يستجيب لك قال تعالى وَمَنْ يَخْفِرُ الذِّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ غير ربنا يغفر الذنوب إذن هو يصمد إليه بالمقر يصمد إليه بطلب المال يصمد إليه بالتوبه، يصمد إليه بكل الحاجات أو بالحاجات كلها من ثمار كلمة الصمد أيها الأخوة الأحبة يعني الشيء العمل بالفعل أنه يصمد إلى الله أن الصالحين كانوا يستحيون أن يسألوا غير الله عز وجل وكما ذكرت لكم بعض الأمثلة على ذلك في بعض يعني بعض الدروس ويقال بأن سفيان ابن وينه قال دخ يعني دخل هشام ابن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله بسلم ابن عبد الله قال له يا سالم سألني حاجتك أو سمي حاجة قال والله إني لا أستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله أنا في بيت الله والله إني أنا بستحي إني أسأل غير رب العالمين وأنا في بيتي فلما خرج خرج في أثره فقال الآن قد خرجت فسمي حاجة قاله سالم من حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة قال بل من حاجة الدنيا قال سالم ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها هذا سبق يعني كلام التعليق يعني وفي كلام لابن القيم كلام جميل في مدارج السالكين حول هذا أنه كيف هذا الأمر بأثر على اعتقاد الإنسان في الأسماء والصفات ويعني أنه إنك أنت تبتلين يعني تطلب من غيره وكذا في كلام جميل لحقيقة جميل لكن آخر شيء بقول يعني هذا الإنسان أبا أن يسأل الواحد الأحد الصمت الذي تفرد يعني بالغنى وكذا ورضي أن يكون شح من شح هذا. هذه العبارة ما أجملها إيه ورضي أن يكون إيه شح من شحه والله وحده هو الغني الحميد كلام جميل و. هناك حديث أيها الأخوة الأحبة عظيم عن النبي السلام يقول من أصابت ثاقة فأنزلها بالناس لم تسد ثاقته من أصابت ثاقة حاجة أنزلها بالناس يا الله يا جماعة أنت وأنت وأعطيني وأنت أعطيني أطلب من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا وينصب على هذا ويتخذ هذا ريعه لم تسد ثاقته يظل محتاجا سبحان الله ولا يبارك له الله لا يسرف يعني من خلال نصوص أخرى لا يبارك الله له في هذا المال سبحان الله ومن أنزلها بالله صابت فاقه فإنزلها بالله أو الله له بالغنى أن يكون غنيا إما بموت عاجل فيكون من من من أثرياء وأغنياء لا فرق أو غناً عاجل يا إما غنى عاجل في الدنيا أو في الآخرة من يعني أصاب التفاق يعني يعني لعل المعنى والله عز وجل أعلم يعني أو قبل أنا أذكر هذا المعنى أقول أنا أطرح سؤال ما علاقة أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل كل بموت عاجل إيش يعني أثرها في السياق ما هو عن السؤال بالأهل الدنيا جميل هذا هذا معنا جميل إيه معنا جميل وشيء آخر جميل جميل هذا نعم مورد في عدة مصطلح ماذا إنه ربما هذه الفاقة يعني تستمر قد قد يتباين ذهن بعض الناس إنه هذه الفاقة تد حتى درجة الموت ها حتى لو كان ربما ربنا يفرج عنه ويكون له الموت العاجل إيه الموت العاجل فإذا ما تعاجل فرجع لهم، هاه، وس يعني كان ذلك مساعدة إلى جنة النعيم والسموات والأرض لإنسان لجأ إلى الواحد الصمد الأحد سبحانه وتعالى فلم يصمد إلى غيره واستعان به وتوكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسوب، هاه، أو الغنى العاجل أو الغنى إلى عجب وهناك أبيات يعني أحد الشعراء في ذلك يقول أمام بابك كل الخلق قد وقفوا أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم يلادون يا فتاح يا صامد فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصده فأنت فأنت وحدك تعطي السائرين ولا ترد عن بابك المقصود من قصد والخير عندك مبذور لطالبه والخير عندك مبذور لطالبه حتى لمن كفر حتى لمن جحد إن أنت يا رب أو إن أنت يا رب لن ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد فليس يرحمهم من بينهم أحد نسأل الله عز وجل أنزل ممن يبزعون إلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا يجعل الإنسان عنده الحقيقة التوكل أنه يطلب من من الواحد الأحد الذي كذل سبحانه وتعالى في في أسمائه وفي صفاته. وأنه سبحانه وتعالى يعني في سيادته وفي قوته وفي حكمته وفي علمه وفي قهره وفي سلطانه سبحانه وتعالى وفي حياته وفي كل هذه الاسم والصفات هو الكامل فهو يعني نعم المولى ونعم النصير ونعم المرجع ونعم المفزع ونعم من يصمد إليه سبحانه وتعالى فتطمئن نفسه وترتاح لأنه لجأ يعني كما قال لقد استعذت بمعاذ وهو خير من يصمد إليه سبحانه وتعالى خير ولي خير نصير لا ولي سواه ولا نصير غيره ولا صمد غيره سبحانه وتعالى فبذلك الإنسان يشعر بالطمئنين والراحة أن يعني أنه يلجأ إلى الله عليه حقيقة أيها الأخوة بأسماء الله عز وجل وصفاته يجعل الإنسان يعني يزداد في حبه ربه تبارك وتعالى ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالصابة بالسعادة والإيمان يزيد ينقص فهذا يعني يزداد إيمانه بالتعرف إلى هذه الأسماء والصفات ولا سيما إذا كان حقيقة يبذل وسعه في الإفادة من الآثار المسلكية وفي العمل بمختباء هذا الأمر أصلي الله عز وجل أن نكون من هذا النوع أصلي الله على محمد وعلى آل وصحبه أجمع كان عندكم شيء إخواني؟ شيء بالنسبة للصمت جيب لنا نقاوة الحوائج شق الحوائج إحنا قلنا الصمد يعني الذي تصمت إليه الخلائق فمعنى ذلك يعني من المعنى طبعا هو يقضي هذه الحاجة أن الناس يعني المخلوقات تلجأ إليه وتستعين به، تفزع إليه بالملمات والشدائد والحوادث، فهو الذي يعني لا يجوز أن يصمت إلى سواه سبحانه وتعالى. هذا المعنى متضمن، يعني ما في شيء. بدي أقول بالنسبة لأسماء الله في أذنه. نعم. هذا كانت معروفة بالجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم نبينها للناس. ويدعو يقول يا رحمة الله فكرايش يقولوا رب محمد يعبد أكثر من الله إله الرحمن الرحيم لما نزلت الآية يقول يدعو الله أدنى الرحمن وما الرحمن فله الأسماء لا. لا. هل السما أو الأسماء طبعاً نزلت الرسول عرفنا فيها بعد بعد منزلة السال عليه أو كان معروف منها هذه الأسماء في الجاهلية والله يعني المؤي اللي يبدو إنه هناك بعض الأسماء يعني كانت معروفة من خلال آه، امتداد آه، يعني الإسلام كما الآخر إنه الأنبياء والرسل عليهم السلام السابقين كانت يعني هنالك أسماء فكان يعني يكون في تناقل لها لكن تعلمون يعني مع ضعف طلب العلم وموت يعني العلماء وموت الرسل الأنبياء عليهم السلام هنالك أصحاب فترة وكذا إلى آخره فا يعني هذا بدأ يتناقص العلم ينقص العلم من صدور الناس وفي في واق في واقع الأمر لكن تبقى هنالك أمور معروفة يعني مثلا كلمة الخالق من اسماء الله عز وجل صح ولا هذه واضحة جدا ما تحتاج ليش كلمة الصمد الآن؟ آه, آه هذه بالذات اللي مشينا فيها وقولت كل إنه الناس في الجاهلية كانوا يستخدموا كلمة الصمد نعم نعم يعني, يعني كانوا يعرفون الصمد كانوا يستخدمونها لغة من لغة العرب وصف واسم يعني كمدلول لغوي كمدلول لغوي يعني يقولون مثلا السيد يقولون مثلا الصمد فلان رحيم فلان ملك رب الملك من أسماء الله رحيم من أسماء الله عز وجل فهناك أسماء يعني طبيعة مغروزة في الفطرة واضح جدا تتجاوب مع قوة وهناك أسماء موجودة في اللغة أسماء حقاً فالقرآن الكريم يخاطب العرب خاطب العرب فلا بد أن يكون ذلك رصيد في الفطرة ورصيد في لغة العرب حتى يعني يكون هناك تمكن لفهمها من باب والله أعلم من باب ولقد يسترنا القرآن للذكر فان ممتدك هذا والله تعالى لا لا أسماء هذه ما اتفق عليها العلماء إنه مثلاً الأسماء تسعة وتسعين متمامٍ لأنه في أسئلني جاب ورقة بأسماء الله الحسن إنه ما درسي فيها حتى معي ورقة في أسماء يعني عديلي برضه بيقول لي إنه ما تفتحوا كل البرواز أسماء الله الحسن لأنه في أسماء ما تتفق مع ال يعني يناقروها بعض العلماء والشيوخ في <تصفيق> أسماء حتى قاعد أعلملي عليها نوياها في من الأسماء اللي مش موجودة زي الدار النافع الرشيد الصبور المغني الولي الوالي عفوًا هذه هذه عبارة عن س... يعني بعضها بعض ما كان صوابا منها غالبا غالب يعني قد يكون فيه صواب لكن القضية هنا هي عبارة عن اشتقاقات للصفات إيه؟ يعني مثلا الضار ايش الضار ان نصوص تتعلق ان الله عز وجل بيده يتضر والنفع فهما ايش قالوا قالوا انه الضار لكن هذا يا حقيقة ليس من أسماء الله عز وجل إنو... يه. يه. الآن وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فممكن واحد يقول الآتي يه? تؤتي الملك من تشاء وتنزع النازع تعز من تشاء وذلوا المعز المذل يعني هذه عبارة عن اشتقاقات لصفات الله سبحانه وتعالى تأتي على صفة اسم تأتي على صفة مصدر تأتي على صفة فعل هذا لا مانع الحقيقة من يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء باب الأسماء أضيب يعني باب الأسماء هو عبارة عن شيء توقيفي لا يجوز أن يزاد عليه ألا آه. آه باب الصفات باب أوسع لكن لا يقال هذا من باب الأسماء إلا يوضع وأنه يعني نوهم الناس أن هذا من أسماء الله لا لذلك كان يعني ابن القيم يقول عن شيخي عن شيخي رحمه الله يقول يعني إذا كان بالفعل يعني بعض المسائل مشكلة عليه وكذا يستعين بالله يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهيم سليمان فهمي المعلم والمفهيم هذه ليست من أسماء الله عز وجل لكن ففهمناها سليمان ففهمنا فيقال الله والمفهم من أسماء المفهوم وإنما يقال عن الصفات يعني واشتقاق الصفات أن رجل يفهمه بالتعبير الله يفهمني والله جل فهم سليمان والله يفهم من يشاء التعبير هذا ما في مشكلة لكن لا يحق لنا أن نقول من أسماء الله جل فهم لكن نقول من صفات الله المفهوم ما في مشكلة هذا جنون الكلام من خود الله يزيد خير اللي هو فاهم إنه اتصال فقط على أنا في نفس الرقم، انقطع في نفس الآن كنت أرد أن أتكلم فيها، بس لما أخرج الورقة هو في الحديث نعم ورد النص المعروف يعني بأنه الله جل وعلا مئات اسم إلا واحدة هي بهذا العدد هذا هذا النص والحديث ثابت لكن لا يلزم من ذلك أن الله عز وجل ليس له إلا هذه الأسماء. وهذه سبق تكلمناه في بعض الدروس آه. كقول القائل مثلا أنا يقول يعني إيه إيه إيه عندي مثلا ألف مزرعة عندي ألف مزرعة لا يعني أنه عندي فقط أو ألف مزرعة فحسب إيه؟ أو مثلا يعني في جيبي مثلا ألف درهم لا يعني أنه حقيقة أنه لا يقع يعني التفقيط كما يقال إنه فحسب إنه ألف فحسب لا في جيب درهم كمان في شك بم شك من مليون في الموقف بألف ألف دينار حسب المثال فلا يعني هذا الحقيقة اللي هو, هو القصر والحصر والتحديد فقط بهذا بهذه الأسماء. ودليل ذلك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وعلمته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك استأثرت به في علم الغيب أن تجعل قرآن رضي عن قلبي إلى الله جل جير محصورة بعدد وكذلك الصفات غير محصورة غير مخيضة بعدد فهو دليل ذلك قبل ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلاب والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام قولنا عبارة عن أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر هذه الأبحر عبارة عن مداد بتمد فيها الأقلام لكتابة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى الأقلام بتكسر والبحار بتجف ولم تعط الله حقه عز وجل في وصفي عظمته علمه حكمته عزته قهره سلطانه قوته حياته صمديته سبحانه وتعالى أحاديته وحدانيته كل أسماء لا هي عاجزة عن ذلك ومن قال أنها عاجزة ما عرف الله حقه ولا عرفه ولا قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة نخل سبحانه وتعالى شجرة عبارة نخل ما عند القلم الواحد شوف الآن أنا ممكن أصف شخصا بالقلم هذا بالقلم أكتب عبارة هذا القلم يعني تصف فيه أعظم مخلوق مش في بالحبر هذا كله لا بالحبر هذا كله بجزء بجزء كم نوع؟ ممكن بلاش خلينا خلينا نقول بسطر سطرين ثلاثة بورقة يعني ممكن تكتب هذا عنده حط من التبريرات مثلا والله يعني أرقام هذه اللي كذا كذا وكذا عنده كذا وكذا من الشركات عنده كذا إذا يعني ممكن تصدق يعني القلم هذا حقيقة أعظم رجل في الدنيا ولا أعظم مخلوق على ممكن في مبلغ علم تصف يعني بكلام بسطير بنصف سطير بأقل بأكثر بصفحة ها؟ ها بكتاب ماشي لكن بالنسبة لرب العالمين عز وجل بس انت عينا يعني ولو أنما كل لو انما في الأرض من شجرة أقلام أخلام والبحر يمده من بعد من بعده سلعة أبعر كلها عبارة عن ميداد زي هذا الميداد تكتب تكتب تتصف عن الله يا الله نتكلم عن عن الله عن إلوهيته نتكلم عن قدرته نتكلم عن حكمته سبحانه وتعالى عن علمه عن سلطانه عن طهره عن حلمه عن حياته كل الأقلام هذه تنتهي والمداد بجف ولا تفي يعني الله عز وجل حقه في الوصف في أسمائه وصفاته ولا يسبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءه إلا بما شاء سبحانه وتعالى وكل ما خطر ببالك فالله تلاه ذلك يا علي ما أنت إيش العلم اللي عندك وما أتيت من العلم إلا قليلا وما أتيت من العلم إلا قليل إيش العلم, العلم اللي عندك عن رب العالمين سبحانه وتعالى لا إله هو إجتهاد العلماء إن هاي أسماء هو من إحصائها عن إيش عن عن العدد المذكور؟ عن العدد إحصائها الإحصاء يكون أولا بمعرفته الأسماء معرفتها ومحاولة العمل مقتضى اعتقادها والعمل المقتضى يعني التعرف عليها واعتقادها يكون مؤمن بالإيمان بها وال. لأن يعتقدها ويؤمن بها والعمل بمختباها وما يت... ينبني وينجر من آثار سلوكية على ذلك هذا يعني معنى من أحصاها نص الله أن نكون منهم وهذا طبعا دروسنا من هذا البلاد نرجو من الله أن نكون يعني عبارة عن أحصاها من أحصاها دخل الجنسة ونكون منهم أيوة. التفصيلات غير صحيح ضعيفة الحديث ثلاثة فقط الأول اللفظ هذا ثابت المفردات والتفصيلات الموجودة هذه غير ثابت ضعيفة هذا هذا حير ضعيف اللي بحكي يعني اللي سألت بس هو يقول إنه الجواب اللي مش مكتمل هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل اسمها يعلمها للصحابه وللمسلمين يعني أم إنه شذي هذا هو لا شك إحنا الآن حينما نأتي الآن هذا عبارة عن استقراء واستقصاء استقصاء يعني الآيات آيات تشرح آيات وحديث يعني النبي عليه السلام يقول مثلاً كان يقول في السجود وفي الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا سبحانك الله وحمدك اللهم اخفر لي وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح بعد الترويح كان يقول سبحان الملك الخدودس ياه وإلى يعني في نصوص ستأتي أت بعضها جاء متقدم معنا وبعضها ستأتي يعني فبعضها من خلال النبي صلى علم القرآن قرأ القرآن قرأ القرآن سبحان يعني عليه صل وسلم وبعضها جاء فيه اللي الوحي عليه وحي بالقرآن والوحي بإبل الحديث النبوية مثل إن الله هي ساتير أعرف سبت من رسولة من العلماء ما في فرق على هم يعني نعم. سواء جاءت من, أه أه سواء أه جاءت من جاءت وما عنده ما عنده معارضة ما هو ما عنده بدافع عنه ما عنده معارضة بالنسبة للعلماء بس لأنه الآن مثلا يعني معذرة لو جينا نقول مثلا تحريم الحشيشة. نقول هنا العلماء اجتهدوا وقالوا إنه هذه مثل حرم الله اللعجة الخمر فيحرم الحشيشة لأن الحشيشة ربط أشد من الخمر ولا ضرر ولا ضرر وكذا إلى آخر مثلا فإلى الآن يقال هل قال الله جل حرمك عليكم الحشيشة فهنا الأستاذ قصده يعني من هل باب هذا إنه هل هنالك نص صريح يعني بهذه آه بهذه 99 99 أم هي يعني يعني اجتهاد العلماء لذلك هذا كلام كلامه سؤال وارد ليه لأنه مثلًا بعض الناس ما وضعوا المساعر من جملة هذه الأسماء مثلًا يعني نعفو للشيخ حتى البروزي عمله بسم الله الحسنات تجتيه زيادة زي ما تفضلت إنه بخلطوا السفر بال مع الأسماء بالضبط مع الأسماء وياك أسماء لطخ vi har ikke været det så jeg